بسم الله الرحمن الرحيم ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبرزي الشريط الحادي عشر الوجه الاول يبدأ حالا البيت التاسع والعشرون محاسن من مجد متى تقرن بها محاسن اقوام اقوام تكن كل كالمعايب البيت الثلاثون مكار ملجت حاشية سين ودال معال تمادت في العلو وبها مشها ويروى معال تعالت انتهت الحاشية في علو كأنها حاشية ميم ولام كأنما انتهت الحاشية تحاول ثأرا عند بعض الكواكب مكار ملجت في علو كأنها تحاول ثأرا عند بعض الكواكب البيت الحادي والثلاثون وقد علم الأفشين وهو الذي بي يصان رداء الملك عن كل جاذب حاشية قال الصولي ويروى من كل جادبي أي عائبي وهو تصحيف وجاء فيضاء وقول ابن المعتز كأنه من هذا ونحن ورثنا ثياب النبي فلم تجذبون بأهدا بها لكم نسب يا بني بنته ولكن بن العم أولى بها انتهت الحاشية البيت الحادي والثلاثون عين كان الافشين عبدا للمعتصم فاصطنعه ورفع شأنه ثم قتله بعد ذلك وهذا الشعر قيل في زمان دولة الافشين واقباله وكان الافشين من اهل اشروا سنة فسماه المعتصم الأفشين لأن ملك ذلك البلد جرت عادته بأن يسمى الأفشين كما يسمى الملك الروم قيصر وكذلك زعم أن الإخشيد كان أوله من فرغانة فلقب الإخشيد لأن ملك فرغانة يلقب بذلك البيت الثاني والثلاثون بأنك لما حنكك الأمر وابتسى حاشية لام لما استخذل الأمر وفي ميم لما استخذل النصر وقال الصلي ويروى اسحنكك انتهت الحاشية بأنك لما سحنكك الأمر واكتسى أها بي تسفي في وجوه التجارب عين إس جنكك الأمر أو سحنكك الأمر إسود وأظلم أصل هذه الكلمة في الليلة ووزن إس كك إف عن للا واشتقاقه من سين وحاء وكاف وذلك لفظ ممات لم يحك أحد من الثقات فيما أعلم السحك في معنى السواد عين وأهابية جمعوا إهباء وهو الغبار مثل إعصار وأعاصير وقوله تسفي في وجوه التجارب اي لا تنفع معها التجربة فكأنها تملأ عيونها بالغبار البيت الثالث والثلاثون تجللته حاشية فيضاء روى الصولي تحليته بالرأي وروى الخار زنجي تخللته بالخاء المعجمة وقال أي خلصت إليه برأيك وحزمك حتى أطلعته بهذا الرأي على عاقبة الأمر انتهت الحاشية تجللته بالرأي حتى أريته تجللته بالرأي حتى أريته به ملأ عينيه مكان العواقب عين تجللته بالرأي أي علوته وكنت له مكان الجلال يقول لما أظلم وجه الرأي عليه أريته إياه ملأ عينيه حتى ينظر إلى عواقبه صاب يعني يوم باب أبو دلف فيه بلاء حسن فيقال إن الأفشين حسده حتى هم بقتله لما قدم حتى خلصه ابن أبي دعاد البيت الرابع والثلاثون بأرشق إذ سالت عليهم غمامة جرت بالعوالي والعتاق الشوازبي أي مددته بالرأي والتدبير بهذا المكان حاشية قال الصولي يقول هذه الغمامة إنما سالت برماح وخيل ضامرة انتهت الحاشية البيت الخامس والثلاثون نضوط حاشية ميم نصلت لا موسيم نصبت وقال ابن المستوفى ويروى سللت وانما قال نصلت لقوله منصلا انتهت الحاشية نضوت له رأيين سيفا ومنصلا وكل كنجم في الدجنة ثاقبي عين نضوط اي سللت والمنصل يستعمل في السيف خاصة والنصل يستعمل في السيف وغيره وقوله وكل كنجم احسن ما يحمل على انه او ما كل بكل الى ثلاثة يعني الممدوحة ورأيه وسيفة وذلك أحسن من أن يكون أراد به السيف والرأي دون غيرهما لأنه لو ذهب إلى ذلك لكان الموضع بكلا حاشية عقب ابن المستوفى على كلام التبريزي بقوله لم يرد أبو تمام إلا رأيه ومنصله لأن الظاهر الذي عاد إليه كل إنما هو قوله رأيا ومنصلا ويشهد لذلك قوله سيفين ولو أنه أراد ما ذكره أبو العلا لم يقل سيفين ولقال نضوت لهم ثلاثة أسياف نفسك ورأيك ومنصلك نضوت لهم ثلاثة أسياف نفسك ورأيك ومنصلك وليس في قوله نضوت ما يدل على التثليث سيما مع وجود التثنية في سيفين وأوضح هذا المعنى الذي ذكره أبو العلا علي بن العباس الرومي فقال آراءكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا انطضينا نجوم منها مصابيح الدجا ومعالم تجل العمى والباقيات رجوم ويجوز أن يكون أراد بكل منهما فحذف للدلالة عليه وكثيرا ما تحذف الصفة وقال الجوهري كل لفظة واحدة ومعناه جمع فعلى هذا تقول كل حضر وكل حضروا على اللفظ مرة وعلى المعنى أخرى فيجوز أن يكون أبو تمام أعاد على اللفظ في بيته انتهت الحاشية لكان الموضع بكلا أحق منه وبكل على أنه يجوز أن يوضع كل في موضع كلا البيت السادس والثلاثون وكنت متى تهزز لخطب تغشه حاشية فيضاء ويروى قريته انتهت الحاشية درائب أمضى من رقاق المضارب وكنت متى تهزز لخطب تغشه ضرائب أمضى من رقاق المضارب عين ضرائب جمع ضريبة وهي الخليقة يقال فلان كريم الضريبة أي الشيمة والمذهب ويجوز أن يكون اشتقاقه من ضربة السيفة اذا طبعته ومن كل ما جرى هذا المجرى نحو الذهب والفضة لانه مثل الجبلة والفطرة البيت السابع والثلاثون فذكرك في قلب الخليفة بعدها خليفتك المقفى بأعلى المراتب بعدها اي بعدها هذه الفعلة والمقفى مأخوذ من القفية وهو الشيء الذي يخص به الانسان ويؤثر به البيت الثامن والثلاثون فان تنسى يذكر او يقل فيك حاسد يفل قوله او تنأدار تصاقبه يقول إن تنسى فعلك يذكر ويروى فإن تنسى يذكر يعني الخليفة ويروى فإن تنسى تذكر حاشية فاضل من المستوفى أن تكون الضمائر عائدة على المخاطب كلها انتهت الحاشية صاد أي إن فعلك ذكرت تنسى فعلك ذكرت به وإن سبعك حاسد حاشية سبعك حاسد أي شتمك يقال سبعه يسبعه إذا طعن عليه وعابه وشتمه انتهت الحاشية وإن سبعك حاسد فال رأيه أي بطل رأيه عند الخليفة وإن نات دار فأنت قريب لفعلك وتصاقب تبنو يقال بالسين والصاد وهو السقب والسقب للقرب وإذا كان بعد السين قاف أو طاء أو خاء أو عين جاز تحويلها إلى الصاد ويجوز أن يكون أصل المساقبة من السقب الذي هو عمود من اعمدة الخباء وقد حكي بالصاب والسين وهو جار مجرى ما ذكر مما فيه احد الحروف الاربعة فكأن الرجل اذا نزل مجاورا للاخر صار عمود بيته مقاربا لعمود بيت الاخر فقيل قد صاقبه كما يقال قد كاسره إذا كان كسر بيته يلي كسر بيت الآخر البيت التاسع والثلاثون فأنت لديه حاضر غير حاضر حاشية فيضاء ويروى غير حاضر لديه وقال والرواية الأولى أجوب ويروى غير حاضر بذكر وهي رواية دالة انتهت الحاشية فأنت لديه حاضر غير حاضر جميعا وعنه غائب غير غائبي يقول أنت خاطر بباله في كل حال حضرت أو غبت لأن ذكرك في قلبه البيت الأربعون إليك أرحنا عازب الشعر بعدما تمهل في روض المعاني العجائبي صد يقول إليك صرفنا ما كان تعزب من الشعر بعدما كان تمهل أي تقدم في روض المعاني لا روض النبت يريد ان الفكر عمل المعاني العجيبة ثم سيقت اليك حاشية زاد الصولي في شرحه قوله وقد مثل هذا التمثيل النابغ الا انه في وصف الهم فقال وصبر اراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانبي أي أن الليل يريح عازب الهم إلى الصدر لأن الإنسان بالنهار يشتغل بما يفتح عينه عليه فيخفف عنه بعض التخفيف فإذا جاء الليل خلا بكمده وقد اوضح هذا المعنى الطرماح ولم يأتي به غيره فقال الا ايها الليل الطويل الا صبحا بهم وما الاصباح فيك باروحي على ان للعينين في الصبح راحة بطرحهما طرفيهما كل مطرحي انتهت الحاشية البيت الحادي والاربعون غرائب لاقت في فنائك انسها من المجد حاشية سين من اليوم انتهت الحاشية فهي الان غير غرائب غرائب لاقت في فنائك انسها من المجد فهي الآن غير غرائبي يقول هذه المعاني غرائب لم يفهمها غيرك فلما بلغتك علمت أنها وقعت موقعها البيت الثاني والأربعون ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرط حياضك منه في العصور الذواهب حاشية. ضاء في القصور انتهت الحاشية عين ما قرت حياضك ما جمعت يقال قر الماء في الحوض يقريه إذا جمع والمعنى أنك رجل ملك شريف الآباء قد مدح, قد مدح أجدادك بشعر كثير فلو كان الشعر يفنى لفني من أجل ما مدحت به في الدهر القديم فهذا هو الوجه وقيل إنما أراد أن أبا بلف كان شاعرا وقد يحتمل هذا ولكن الأول أجود وأبلغ في المدح البيت الثالث والاربعون ولكنه صوب العقول اذا انجلت سحائب منه اعقبت بسحائب حاشية جاء فيضاء قال الخار يقول لو كان للشعر فناء لأفناه كثرة عطائك قبل وبعد ولكنه مما صبت عقول الشعراء وأذهانهم فإذا انكشفت سحائب من ذلك عقبتها سحائب من الشعر فلا فناء له وقال الصولي في شرحه هو من قول أوس بن حجر أقول بما صبت علي غمامتي وجهدي في حبل العشيرة أحطب وقد ألم بقول الأخطل فلولا بغاة الشعر أنقذه البشر وروايته فيضا ولولا تغادي القول وقال ابن المستوفى بعد أن أورد كلام الصولي والذي في شعر أوس أقول بما صدت علي عمايتي ودهري في حبل العشيرة أحطب ويروى صحابتي ويروى سحابتي وغمامتي وفي شعره عمايته همه وشجنه يقول أنا معهم وأحطب في حبلهم وقبله أقول فأما المنكرات فأتقي وأما الشذا عني الملم فأشذبي ثم قال ابن المستوفى ولم أر ما نسبه إلى الأخطل في ديوانه انتهت الحاشية البيت الرابع والأربعون أقول لأصحابي هو القاسم الذي به شرح الجود التباس المذاهب حاشية هاء سين المواهب انتهت الحاشية البيت الخامس والاربعون واني لارجو ان ترد ركائبي حاشية ميم ولام وسين وضاء ودال واني لارجو عاجلا ان تردني وقال الخار في ويروى وإني لأرجو أن ترد مواهبي ركائبه إن تات الحاشية وإني لأرجو أن ترد ركائبي مواهبه بحرا ترجى مواهبي القصيدة السادسة عشرة وقال يمدح أبا العباسي عبد الله بن طاهر البيت الأول هن حاشية ميم لهن لام وضاء وهاء ميم أهن انتات الحاشية هن عوادي يوسف وصواحبه فعزما فقدما أدرك السؤل طالبه حاشية مين أدرك الثأر قاف وهأسين أدرك النأي وهي رواية الآمدي كما في فيضاء وقال ابن المستوفى ووجدت ذلك أيضا في مواضع من دواوينه انتهت الحاشية الثاني من الطويل والقافية متدارك ويروى أدرك الثأر عين ويروى هن بغير استفهام وربما جعلت في أوله الألف وهو أحسن في السمع وأجود حاشية عقب ابن المستوفى على ذلك بقوله قول أبي العلا وربما جعلت في أوله الألف وهو أحسن في السمع وأجود صحيح إلا أن الرواية الصحيحة هن على طريق الإخبار وعليه المعنى فأما مع الاستفهام ففاسد انتهت الحاشية وعوادي يوسف يعني بهن النساء فيجوز أن يكون مقلوب عوايد من عاده يعوده اذا طرقه وزاره حاشية ورد كلام ابي العلاء هذا في ضاء بزيادة فعقب قوله طرقه وزاره جاء وعلى ذلك فصروا قول زهير وعادك ان تلاقيها العداء اي صرفك وقال ابن المستوفى وما ذكره من قول زهير فيجوز أن يكون عادك بمعنى اعتادك وراجعك والعداء الظلم أو الصرف أي عادك ما صرفك عن تلاقيها أوله فصرم حبلها إذ صرمته ثم قال وقوله عوادي مقلوب من عوايد تكلف ظاهر وأراد أبو تمام بعواد يوسف صوارفه عن ترك ما هم به ولا معنى للعيادة هنا انتهت الحاشية ويجوز أن يكون عوادي غير مقلوب من عوايد ويكون كل واحد منهما على حياله ويكون معنى عوادي صوارف وذكر الآمدي هذا البيت في رديء ابتداءات أبي تمام قال وإنما جعله رديءا قوله هن فابتدأ بالكناية عن النساء ولم يجر لهن ذكر ثم قال عوادي ومعناها صوارف يقال عداني عنك كذا أي صرفني أرادهن صوارف يوسف وصواحبه وصوارفها هنا لفظة ليست قائمة بنفسها لأنه يحتاج أن يعلم صوارفه عن ماذا واللفظة القائمة بنفسها أن لو قال فواتن يوسف أي شواعف يوسف أو نحو ذلك وكأنه أراد صوارف يوسف عن تقاه أو عن هداه أو عن صحيح عزمه حتى هم بالمعصية وإنما يتم معنى الكلمة بمثل هذه الألفاظ لو وصلها بها ثم ألحق بيوسف التنوين فجاء بثلاثة ألفاظ كلها رضيئة في موضعها وتمم البيت بعجز لا يليق بصدره وهو أردأ معنا من الصدر وذلك قوله فعزما فقدما أدرك الثأر طالبه وهذا كلام لا يلائم بعضه بعضا وإنما كانت ألفاظه ومعانيه تتشابه لو قال هن عوادي يوسف وصواحبه فلا يعدونك مطلب أن تطالبه أو فلا يعدونك العزم فيما تطالبه فلا تعدلا عن مطلب أن تطالبه أي هن صوارف يوسف عن عزمه فلا تنصرف أنت عن عزمك ومطلبك لعذلهم ولفظ أبي تمام يدل أيضا على ما قدره الآمدي من معنى البيت بالألفاظ التي ذكرها إذا رجعت إلى الحقيقة وليس الإضمار قبل الذكر بعيب إذا كان المعنى مفهومة لأن هذا المعنى مأخوذ عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه وهو يعني النساء إن كنا صويح بات يوسف ولحاق التنوين بيوسف في الشعر ليس بعيب ايضا كما ذكره لان اصل الاسماء كلها بالصرف ورد الاسم الى اصله في الشعر ليس عيبا وكان ابو سعيد الضرير وابو العميثل الاعرابي على خزانة الادب لعبد الله بن طاهرة بخراسان وكان الشاعر إذا قصده عرض عليهما شعره فإن كان جيدا عرضاه أو دعي به فأنشده وإن كان رديئا نبذاه ودفع إلى صاحبه البرض على غير الشعر فلما قدم أبو تمام على عبد الله ودفع القصيدة إليهما فضماها إلى أشعار الناس فلما تصفح الأشعار مرت هذه القصيدة على أيديهما فلما وقفا على هذا الابتداء طرحاها على الشعر المنبوذ فأضطأ خبرها على أبي تمام فكتبه الى ابي العميث لابيات يعاتبه فيها ويقول وارى الصحيفة قد علتها فترة فطرت لها الارواح في الاجسام ثم لقيهما فقال له لما لا تقول ما يفهم فقال ولم لا تفهمان ما يقال ففتح حسين هذا الجواب من ابي تمام فلما دخل على عبد الله انشده فلما بلغ الى قوله وقل قل نئي من خراسان جاءشها فقلت اطمئن انذر الروض عازبه والابيات التي بعده صاح الشعراء وقالوا ما يستحق مثل هذا الشعر إلا الأمير فقال شاعر منهم يعرف بالرياحي لي عند الأمير أعزه الله جائزة وعدني بها وهي له جزاء على قوله فقال له الأمير بل نضعفها لك ونقوم بالواجب له جزاء على قوله فلما فرغ من القصيبة نفر عليه ألف دينار فلقطها الغلمان ولم يمس منها شيئا فوجد عليه الأمير فقال يترفع عن بري ويتهاون بما أكرمته به ثم بلغ بعد ذلك ما أراد منه حاشية القصة مذكور مذكورة في كتاب الصولي أخبار أبي تمام صفحة 115 وفيها فما بلغ بعد ذلك ما أراد منه انتهت الحاشية البيت الثاني إذا المرء لم يستخلص الحزم نفسه إذا المرء لم يستخلص حاشية سين ودال تستخلص الحزم نفسه مين تستدرك وبها مشها رواية الأصل ضاء تستخلص الحزم نفسه وقال في حاشية تفسير الخار زنجي إذا المرء حاول أمرا ولم يجعل الحزم مقدمة له كالحلس يلقى على ظهر البعير ثم يوضع الرحل عليه فقدم سنامه عرضة للحادثات فكذلك هذا الرجل يجب أن يحزم في أمر يريده ليقف على مورده ومصدره فيسلم من الخطأ وأراد بذروته وغاربه أوله وآخرة وروا ابن المستوفى إذا المرء لم تستخلص الحزم نفسه وقال وهذا معنى واضح والأول عندي أشبه بمذهبه لقوله ذروته وغاربه انتهت الحاشية اذا المرء لم يستخلص الحزم نفسه فذروته للحادثات وغاربه يقول اذا لم ينض عزيمته واطاع من لا حزم له فهو سريع الى التلف البيت الثالث اعادلة ما اخشن الليل مركبا اعادلة حاشية سين وميم اعادلة وبهامش ميم رواية الاصل انتهت الحاشية ما أخشن حاشية وجاء في ضاء في النسخة العجمية في الحاشية وفي غيرها اعادلة ما أحسن الليل مركبا وأحسن منه في الملمات راكبه أراد يا عاذلتاه فحذف الها وقال اختار أبو أحمد محمد بن تمام يا أحسن الليل مركبا وقاسه على قول الآخر يا حبذ القمراء والليل الساجي وطرق مثل ملاء التاج وقال إنه أراد التهوين للتهويل فلو عناه لقال أصعب وأوعر ولم يسمع مركب خش وقال ابن المستوفى عقبه رواية أحسن أحسن عندي في المعنى لما دل عليه ما بنى عليه جميع ما ذكره من الأبيات ولأن التهوين هنا أولى من التهويل والأول معناه أن الليل وإن كان خشن المركب فلا يركبه إلا الخشن ولا يهوله وقوله أراد يا عادلتاه فحذف الهاء هذا إنما يقوم في الوقف ولا وقف هنا وعاذلة بالألف أحد الوجوه في المنادة المضاف إلى المتكلم وهي يا ظلامي ويا ظلام ويا ظلام بالألف وقالوا يا ظلامي بتحريك الياء يا ظلامي بتحريك الياء والأول أعرف انتهت الحاشية أعادلتي ما أخشن الليل مركبا وأخشن منه في الملمات راكبه يقول إن الليل مظلم صعب لا يسري فيه إلا الجزل من الرجال البيت الرابع ذريني وأهوال الزمان أفانها ذريني سين دعيني وبها مشها ويروى كليني انتهت الحاشية وأهوال الزمان حاشية لم وأحوال الزمان انتهت الحاشية أفانها حاشية ميم أقاسها لم أعانها انتهت الحاشية فأهواله العظمى تليها رغائبه ذريني وأهوال الزمان أفانها فأهواله العظمى تليها رغائب عين إذا رويت أفانها بالفاء فهو يحتمل وجهين أحدهما أن تكون المفاعلة من الفناء أي تفنيني وأفنيها والآخر أن تكون من الفناء أي تنزل بفناء وأنزل بفنائها ومن روى ققانها بالقاف فالمقانات المدارات والمخالطة تقول قانيت الشيء بالشيء إذا خلطته ومنه قوله كبكر المقانات البياضة بصفرة غذاها نمير الماء غير محللي حاشية البيت من معلقة امرئ القيس العقد الثمين صفحة 148 انتهت الحاشية ويروى اعانها اي اقاسها ومعناه ان الغنى مع ركوب الشدائد البيت الخامس ألم تعلم أن الزماع على الصرى أخ النجح عند النائبات وصاحبه الزماع المضاء على الأمر يقول ألم تعلم أن من باشر الأسفار وترك الخفض وابتدل نفسه أنجح ونال الطلبة ويروى عند الحادثات وهي رواية مين ولام ودال انتهت الحاشية البيت السادس دعيني على اخلاقي الصم للتي حاشية ها سين ويروى كليني الى انتهت الحاشية على اخلاقي الصم حاشية سين الصمل التي وجاء فضاء وروى الصولي دعيني الى اخلاقي الصملي وفيها ويروى الغرر التي والغرر التي وفيها ايضا ويروى الصملي وقال وهي جمع صامل وهو الصلب الشديد انتهت الحاشية دعيني على أخلاقي الصم للتي هي الوفر أو سرب ترن نوادبه عين يريد أنه عزم على أمر لم يسمع قول العاذل فكأن أخلاقه صم على معنى لاستعارة وقوله للتي هي الوفر أي للرحلة التي تؤديني إلى الوفر أي المال يقول دعيني أرتحل فإنما أن أتمول وإما أن يقوم علي سرب نساء ينببنا والسرب الجماعة من النساء والوحش والطير انتهى الوجه الأول